الله أ ك ب ر الله اكبر اللهم لك ولك ولو كنت اعلمك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 لفضيله ك الدكتور م ع م د راتب ا ل ن ا ب ل س ش ر ع ه الهدى ل لِمَنْ شركه دعويه غير ربحيه ن ذ ا ح م د ل ل س م ا و ل أ ن ا ج ت م ا ه الله أكبر الله akbar Allahu akbar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 Vera, わくばらわくばらわくばらわくばらわくばらわくばらわくばらわくばらわくばらわくばら الله أ ك ب ر ولله الحمد وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم